لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مرفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أوزن إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على وجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقة؟ إنكم لفي خلق جديد أفتروا الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفرم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف بهم الأرض ونسلط عليهم كسف من السماء إن في ذلك نآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً يا تبار أوي بمعه والطير ولنا النار الحديد أن يعمل سبواتا وقدم في السود وعمل صارحة إني بما تعملون بصير ولسلي ما للريح غدوة شور وحواشة وأسنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين ده بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نذق من عذاب السعير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 جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم وشكولة بلدة طيبة ورب رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سين العريم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِي هَنَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَوَفِّقْنَا لِمُؤَاخَذَةٍ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مَزَّقًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ وَلَمَّا قَدَّصَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَأَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا لِعَلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ, شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عيده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يغزقكم يا السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجعمنا ولا نسأل عما تعملون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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا نكفر بالله ونجعل له آدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وَيَوْمَ يُحْشَوْنَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ هَؤُلَاءِ مَن يَاكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ تَوَرِّيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا وَجُنُونٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَحَقٌّ مَا جَاءَهُمْ إِنْ مبين وما سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدُوسُونَهُ وَمَا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَرَءُوا مِنْ عَشَاءٍ وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوهُ سُنْفَ كَيْفَ كَانَ نَكِيرًا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُتَنَا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ وَإِلَّا نُنذِرُكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ قل إِنَّ رَبِّي يقدف بِالْحَقِّ عَلَّامُ الغُيُوبَ قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِنُ وَمَا يُعِيدَ والجاء جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحيي إلي ربي إنه سمع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنه لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقدفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبينما يشتغون كما فعن بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثا ورباع يزيد في القلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فَايُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا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 كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك ويبور والله خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أوثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمّر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسهي وما يستوي البحر هذا عذب فاطئ وسائق وشربه وهذا من الحمدال ومن كل تأكلن لحم طري وتستخرجون حليد البشونها الفلك في مواخ ولتبتون فضله ولا لكم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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلقه جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا زرة وزرخا وإن تدعو مثقلة إلى حلمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة وما تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبشير ولا الظلمات ولا النور ولا, ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحط بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنْ يكذبوك فقد كذب الذين مِنْ قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كَفَرُوا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف ألوانها وغربي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يدلون كتاب الله وقام الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبوه ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصرفينا من عبادنا فمنهم ضالب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ورؤلؤة ورباسهم فيها حرين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لوفور شكور الذي لنا داع المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما الظالمين من نصير إن الله عارم غيب السماوات والأرض إنه عريم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فما كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عيد ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خرقوا من الأرض أمنهم شركهم في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من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 ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا يضون إلا سنة الأولين، فلا تجد سنة الله تحمل، فلا تجدل الله تبدلو، ولا تجد سنة الله تحويلا أو يسيروا في الأرض فاضو. كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض؟ إنه كان عليما قديرا ولو يأخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ياسين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُدْرِكَ قَوْمًا مَّا أُذْعِنُوا فَهُمْ غَافِلُونَ لَمْ يَجِدْ حَقًّا الْقَوْمُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَنقَاعِهِمْ أَلَافًا فَهِيَ إلى الْأَقْوَامِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سدا فَأَرْشَيْنَا عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا وزواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشير الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وَقَوْمَ رِعِلَهم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أهل الْمُرْسَلُونَ إِذَا أُرْسِلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يعلم إنا إليكم قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لم تَاتَوْنَا مُرْجُمَنَّكُمْ وَلَا مَسَّنَّكُمْ مِنَّا عذاب أَلِيمٌ قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتأخذ من دونه آلهتني يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي غلا مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون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 وإن كل لما جميع لدينا محطرون وآية له الأرض ميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيها مِنَ العيون لِيَأْكُلُوا من ثَمَرِهِ وَمَا عملته أَيْدِيهِمْ أفلا يشكون سبحان الذي خلط الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هن ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا للاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم من كانوا عنها وإذا قيل لهم انافقوا اما وزقكم الله وقال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ان اطعموا يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ولا مبين ويقولون متى هذا الوعد يكون تم صادقين ما يرون إلا صيحه واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا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 أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عمل فهم لها ما وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون والتأخذ من دون الله آلهت لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محررون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وما ربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشهر لغضنا وفإذا أنتم منه توقدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كوم فيكون فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه توجعون